يَأْلُونَ كَمَا بَأَ إِلَّهٌ لَهُمْ قُلْ إِلَّا لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله بَقُولُ مِمَّا امْتُكِنَّا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيَّ أَخْلُو مِمَّا امْتُكِنَّا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُ اسْمَ إن الله سريع الحساب واشتقوا <تصفيق>